بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام عليكم وصحابه أجمعين قال رحمه الله ولو قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا إلى آخره للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها وتوكيله لها ينقسم إلى قسمين إما أن يوكلها في طلاق نفسها بلفظ صريح في الطلاق بأن تطلق نفسها بلفظ صريح في الطلاق وهذا سبق عند قوله رحمه الله وامرأته كوكيله في طلاق نفسها هنا قال في طلاقي يعني باللفظ الصريح للطلاق الطلاق فإذا قال لها طلقي نفسك فقالت طلقتها يقع الطلاق. والقسم الثاني أن يكون تفويضه لها بكناية من كنايات الطلق وهذه الكناية تنقسم إلى قسمين إما أن يقول أمرك بيدك أو يقول اختاري نفسك أو اختاري، فإذا قال أمرك بيدك كم طلق تقع وإلى متى هذا التفويض؟ فقال رحمه الله وإن قال أمرك بيدك يعني وإن قال الزوج لزوجته أمرك بيدك يعني أمر يعني أمر طلاقك بيدك. لكن تطلق نفسك كم طلقه قال ملكت ثلاثة. فلها أن تطلق نفسها ثلاثة طلقات قال ولو نوى واحدة يعني حتى ولو قال لها طلق لو قالها أمرك بيدك يهوين ويطلق طلق واحدة تقع ثلاثة على قول المصنف. وهذا التوفيض إلى متى ينتهي قال ويتراخى، يعني يستمر هذا التوفيض ولا يلغى إلا بأحد ثلاثة أمور قال ويتراخى، يعني لها أن تطلق نفسها في أي زمن ما لم يطع فإذا وقع زوجته فإن في هذا دلالة على أنه فسخ تفيضها فيلغى التغفيض إليها قال أو يطلق حتى ولو طلق واحدة فلو قال لها مثلا أمرك بيدك ثم قال طلقتك ينتهي تغفيض الأمر إليها حتى ولو طلق واحدة لأنه لما طلقها معنى ذلك أنه قد ألغى التوفيض قال أو يبسخ يعني أو يلغي هذا التوفيض بأن يقول أمرك بيدك ثم بعد ذلك يقول قد رجعت عن قولي هذا فهنا ينتهي هذا التوفيض في لفظ الكناية هذا أمرك بيدك بعد ذلك شرع في النوع الثاني من نوع الكناية بقوله ويختص اختاري نفسك بواحده وبالمجلس المتصل ما لم يزده فيهما ويختص يعني هذا اللفظ وهو اختاري نفسك او يقول لها اختاري يعني اختاري نفسك عندما تكونين عندي أم عند غيرك أم عند غيري فإذا قالت عندك ما ذلك أنها لا ترغى الطلاق وإذا قالت أختار أبي يقع تلقى كما سيأتي ولو قالت أختار زوجا غيرك يقع تلقى ذلك قال واختص اختار نفسك بواحده يعني ليس لا تملك سوى طلقة واحدة برص الكنيه هذا. ومتى ينتهي هذا التفويض ينتهي إذا انتهى المجلس الذي هي فيه. اتصال المجلس سواء بعدم الخروج منه أو بعدم قطع الكلام فيه فلو قال لها اختاري نفسك ثم قامت إلى غرفة أخرى واتت بماء إليه ولم تتلفظ بشيء يلتغي هذا التوفيض ولو قال لها اختاري نفسك ثم تكلمت عن الممطار وعن الغيوم وعن الرخاء وعدم الجوع ونحو ذلك يعني خرجت عن الموضوع يلتقي هذا التوفيق. قالوا بالمجلس المتصل. قال ما لم يزده إلا إذا زاد. ما لم يزده فيهما فيهما يعني في عدد الطلقات لأنها لا تملك لواحد. فإذا قال لها اختاري نفسك طلقتين فيزيد من طلقه إلى طلقتين ولقال لاختاري نفسك ثلاث طلقات ثلاث طلقات وإلا لم يزده وإذا أما إذا لم يزده فلا تملك سوى واحدة ووقته ينتهي بمنجس المتصل إلا إذا زاد فلو قال لها اختاري نفسك مدة أربعة أيام هنا لها أن تزيد هنا له هنا لها أن تزيد في ذلك اللفظ في, في مدة ذلك اللفظ قال فإن ردت يعني ردت هذا التوفيض يعني متى يلتغي لفظ الكناية الثاني في الطلاق وهو اختاري نفسك يلتغي بأحد أربعة أمور الأمر الأول إذا ردت فلو قال لها اختاري نفسك قالت ما أريد يعني ردت هذا التوفيص أو وطئها فإذا وطأها فهذا يدل على رغبته في إلغاء التوفيق وعدم طلاق وعدم طلاقها أو طلقها، فهذا يدل على عدم رغبته في استمرار التوفيق. قال أو يفسخ، يعني ما لم يلغي هذا التوفيق. فلو مثلا قال لها اختاري نفسك ولكي الاختيار مدة سبعة أيام ثم قال لها فسخت هذا التوفيط في الحال يلتغي هذا التوفيط والدليل على ما تقدم كما في البخاري ومسلم لما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن ومتع ثم ثم بعد ذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته أول ما أتى إلى عائشة فقال لها اختاري ولك في الأمر أنا فقالت اختار الله ورسوله والدار الآخرة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اختاري فردت هذا الأمر قالت ما أريد فيلغى هذا التوفيض إليها ويدل على أن الزوج له أن يفوض زوجته في طلاق نفسها نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد يقول لماذا قال المصنف أمرك بيدك تقع ثلاثا وفي نفسك تقع واحدا أمرك بيدك يعني اختاري يعني أمرك بيدك يعني جميع أمرك بيدك يعني جميع الطلاق بيدك أما اختاري نفسك فيكفي في أن تخرج من عصمته بتلقى واحدة يقول كيف يجمع بين الحديث ستكون ناقصات عقل ودين وبين توكيل لها وبين توكيل لها توفيضينا في مور الطلاق ما يمنع يعني نقص الشخص في شيء ما يمنع أن يعطي في شيء له قدرة عليه أحيانا وليس معنى ذلك نقول أنه يستحب للرجل حين العقد يقول أمرك بيدك ما شئت ما نقول هذا يستحب لكن لو طرأ هذا الأمر حكمه ما هذا يقول فان رجع بعد أن طلقت نفسها طلقة واحدة وإذا لم يسبق بطلقتين له أن يرتجعني كأنه, كأنه هو الذي طلقها